تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بعموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذلوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب